شرابه ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات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 وَالْقَافِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُهُولًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَا لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْـ وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات الغير أحياء وما يسرون أيا يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم كره وهم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 فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّ لَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَكُونُ تَعْمَلُونَ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 لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوافهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتياهم الملائكة أو يأتي أمر ربك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 الصدق واقسموا بالله جهدا ايمانهم لا يبعث الله من يموت فلا وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله بعد ما ظلوا لن بوء أنهم لن بوء أنهم في الدنيا حسناته ولا جو الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكرون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم فاسألوا أهل الذكر إن لا تعلمون بالبذنات والزبور وأنزلنا إليك ذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ بَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَو يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُوْنَ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 فوقهم ويفعلون ما يؤررون وقال الله لا تتخذوا إلهين ثلين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين وعصبا أفغير الله تتقون وما بكم مجردون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 يَشْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَرَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مَنْسُوءًا إِمَّا بُشِّرَ بِهِ أَيَمْسِكُهُ عَلَاهُ لِلْأَمْيَدِ السُّهُو فِي التُّرَابِ أَلَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ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 ويجعلون إلله ما يكرهون وتصف السنته الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تَالَ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَمَا رَزَقْنَاهُم مِّنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُمْ يُنفِقُون مِّنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۚ هَل يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَلَنَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَنٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ وَهُوَ كَنٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لا يأتي بخير اللي يستوي هو وَمَن يَأْمُر بِالعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَلِلَّهِ رَعِيبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَبْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقَرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا تُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ مُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا مفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك, وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين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 التي لقظت غزلها من بعد قوتم أنك تتخذون أيما لكم تتخذون أيما لكم دخلا بينكم أن تكون أمّة هي أربى من أمّة إنما يبلوكم الله به ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولك يضل من يشاء ويهوي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتتخذوا أي منكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء أبما صدّت عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم.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 إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وهلئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إِنَّ رَبَكَ الَّذينَ هَجرون بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهدُوا وَصَبَرُوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها نغفر الرحم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى وتوفى كل نفس مما عبِرت وهم لا يظلمون فضرب الله مثلا قرية كانت آملا مطمئنة يأتيها رستها رعدا من كل مكان فكفرت بأنو الله فكفرت بأنو الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصلعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكنوا مما رزقته الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون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 وعلى الذين هدوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك الذين عملوا الصور أبجها لك ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحو إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 حسن وجادلهم، وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمُهتدين. وإن عاقبة فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وليل صبر له وخير للصابرین. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك.